Il bien vu vente mm <laughs> Və ƏNHİZİSTƏ əli təhlili ayətə الله الله الله. Ah <laughs> dan leman خ او كيف نكلم ما كان في مهد صافيه والله Qo oh. oh. وقال إن بارك ليلا ما كنت وأوقاني بس ومفقة والزكاة ما كنت حياة الله الله الله الله على المشاهدة Nəyin mühammedəli istə. Qəraha You know The boy Uh is O well, əh, well, uh and yeah. Whoa, whoa, whoa. və <laughs> ka oh, Whoa. cuanto